هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن ظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وَكَذَلِكَ أَعثَرنَا عَلَيهِمْ لعلَمُ أََّ وَعْدَى اللهَّهِ حَُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا وَأََّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا إذَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُ بَنُ عَلَيهِمْ بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَلَمُ بِهِم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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ فثَل الرجُ لَن جَعَناَالِ حَدِهِ مَا جَّتَين م أَعْنابِ وَحَفَفْنهُ مَا بَِخْلِ وَجَعَمابَيْنَهُ مَا زَرعَ كِْلتَجََّتَنِ آتَقُكُ لَهَا وَلَمْ تَغْلم مِنه شَيْئ وَفَجرر نَااخِلَ لَهُ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 ثَُّ مِن نُطُفَةٍ ثَُّ سَووكَ رجُلََا لكنهَُ اللَّهُ رَبّ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبّ أَحدَا وَلَ لَا إَِّ خَلتَ جََّتَكَ قُلْتَمَ شَ اللهَّهُ لا قُتَ إِلَّ بِاللههِ إن تَرَن أَنَ أَقََّ مِن كَملك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 وَماَا مَنَعَ سَأي يُؤمِنُوا إذْج أَهُُ الْهدَا وَويَسْتَوْفِ رَبَّّهُ إِللاا إِللاا أَن تَأتِييَهُم سُنَّةُ الأوَّلينَ أَوْ يَأتَهُ العذاابُ قُبُلَا وَم نُرسِل الْمُررسَلينَ إِللاا مُبَّرينَ وَمُذِرين وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا لََّ جَزَا قَا لِفَتهُ آاتِناَا غدَاأَنا لَقدَد لَقنَا مِن سَفرنَا هذا نَصباب قَا أأَرَأيتَ إذْ أَوين إلى الصَّخْرَةِ فَإِنّ نَنسيتُ الْ الحوتَ وَمَا أَ سَانِيه إلا الشَّيطان أنْ أأَذْكُرَ وَاتَّخَذَسَبِي لَهُ ف البَحْرِ عج.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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية أَهْلَهَا أهلها فأبوا أن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 فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا